رسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تردون لله وقاروا وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِتَاءً لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا قِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا كإن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا خاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا